يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يقولون اموا لنا في الباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب O oläjuom fi kunna ha fi sä bid